ما شافوك يبغى السيدة وما تخاف حملوك الفتحة ويا حملوك فوق الله ما بتموت يا بلادي فتحوا ما بتموت يا بلادي يفتح بتفتح <تصفيق> يا مرشح هيبتفتح مسند الشباب. يا مرشح هيبتفتح مسند الشباب. إيد من خنيون للوادي الوادي. إيد من خنيون سل يلا اسرب النادي الله الله يا ابو فادي يلا Näin, että minä olen täällä. كلمات وألحان سامي سعد إشراف وإنتاج صخر عابد توزيع أحمد أبو عنشة استديو أوتار